بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحب يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان ابدأوا بالتوحيد لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله اللحمير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والأولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجعلنا على المحجة البيضاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى عليه طيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين من الأخار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فبتحية الإسلام يحييكم أيها الاخوه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ثم أشكر لأخوة الذين ركبوا لهذه الدورة ترتيبهم كما أشكر لهم دعوتهم وإتاحتهم الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه البقعه المباركة في هذا البيت من بيوت الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع أيها الإخوة الموضوع كما سمعتم وكما هو مرتب بين الاخوه وبيني في أن يكون حول هذا الموضوع ومعلوم أن هذا الموضوع ليس بجديد في والحديث فيه الكثير ولا قر متكرر ولا مردد ولكنه متتابع وينبغي أن يتتابع الحديث فيه لأمور سوف تتبين إن شاء الله من خلال ما ييسر الله سبحانه وتعالى وما يتيحه أو ما يتاح في الوقت المتاح من أفكار وعناصر في الموضوع وقد يكون فيما بين يدي من عناصر وحسب ما يسمح به الوقت سيكون كلام عن التوحيد من حيث تعريفه وإثباته ومن حيث احتفاء كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ومن حيث جلاؤه في الاحكام بمعنى فيما يسمى بآيات الأحكام أو حديث الأحكام أو حتى ما يسمى بفروع وطبعا هذا يستدعي الحديث عن الضد وهو الشرك والخوف منه وكذلك أيضا قد نتحدث إلى كان في وقت متسع عن طريقة تعليم التوحيد طريقة التعليم التوحيد. <تصفيق> ولعل أبدأ بموضوع الأحكام أو موضوع ما يسمى بأصول الدين بفروع الدين. وهي كان العادة العادة والمتبع للترتيب التعليمي أن يبدأ بالتعريف اولا ثم. تتدرج المعلومات في ابتناء بعضها على بعض ولكن يبدو أن الحديث عن ما يسمى بأصول الدين وما يسمى بالفروع هو الذي يتجلى فيه لماذا نتحدث عن التوحيد ولماذا لابد من الحديث عن التوحيد ولماذا نبدأ بالتوحيد المتبع في ترتيب علمائنا رحمهم الله المتقدمين منهم المتأخرين والناظر في مناهج التعريف أنهم يقسمون العلوم إلى وصول الدين وفروع الدين ويعتبرون وصول الدين هو الحديث عن التوحيد وأيضا يسمونه أيضا كذلك بعض هذا من الكلام والعقائد وفروع الدين تعني الحديث عن الأحكام و قضايا الفقه وقضايا التشريع وانبنى على هذا انهم قالوا ان القرآن حينما تنزل في مكة كانت عنايته بالعقيدة وما يثبت العقيدة من قصص واحوال الانبياء وحوالهم مع أقوامهم وما حل بالأقوام من عقوبات لمخالفته لأنبياء الله عز وجل ثم قالوا إنه بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الكلام عن التشريع والأحكام والتنزل في الفراع هذا كلام لا شك أن له ما يسنده وما يستدل له به من حيث ان أن الأحكام لم تتنزل إلا في المدينة ما عدا الصلاة فإنها شرعت في مكة بعد عشر سنين أما سير الأحكام فانها ما شرع الله في المدينة وهذا كلام واضح وجلي ومعلوم من تتبع تاريخ التشريع ولكن وهذا هو المهم هل توقف الحديث عن التوحيد وكيف القرآن تحدث عن التوحيد؟ في كل تنزله وفي كل مراحل تنزله من خلال ثلاث خلال وعشرين عاما وكذلك كيف كانت سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته منذ بعث الى ان توفي اين محل التوحيد من سيرته عليه الصلاه والسلام هذه يا اخواني جدير بحثها وجدير تأمله لماذا؟ لأن الحقيقة عن الحديث عن التوحيد هو, هو لب الدين في كل وقت بلانع بالحقيقة حينما نقول في كل ضرف ويخاطب بالتوحيد ليس الكفار فقط المسلمون يخاطبون بالتوحيد ويخاطبون, بالتوحيد ويخاطبون بالحديث عن التوحيد ويخاطبون في تقرير التوحيد ويخاطبون في تثبيت التوحيد لاننا سوف نرى من خلاله تتبع التشريع ان القضيه ليست مجال تردد لمن انال الله بصيرته لو, لو, لو ذكرتكم في بعض قضايا فيها سريعه تعرفونها وكلنا استعرفوا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقّنوا موتكم لا إلهه إلى الله هذه آخر لحظة من حياة المسلمين آخر لحظة لقّنوا موتكم لا إلهه إلى الله من كان آخر كلامه لا إلهه إلى الله دخل الجامعة هذا هل الخطب لمن؟ في المسلمين ولقّنوا موتكم المسلمين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في في, في, في مرضه في في في في الذي في مت فيه في. كما يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا في مرضه الذي مات فيه حينما تحدث التوحيد ليس كما يقول, يقول بعض الناس وبخاصه في خارج هذه البلاد أو الذين لم يعرفوا طريقه القران يقول انكم تتهمون الناس في حقائدهم أمتى أقول أو نحن هذا العبارة نحن هذا الكلام الحديث عن التوحيد هو طريق في القرآن خطب به المؤمنون بل خطب بهم الأنبياء خطب به الأنبياء عليه المسلم جميعا وحاشا أن يشركوا وخطب به حتى الملائكة ولا شيء خطب نحطبه به الناس جميعا ونحطبه به حينما يقول الله وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات". لأنه روين كان في البلاغة حين خطاب روين كان لدرامير المخاطب كما يقولون لمن يصلح له اذا كان ليس في خطاب مخاطب معين يقول بلاغيون هذا خطاب لمن يصلح له مثل قول قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر تتقعد المذموم لا يصلح ان كل نبي صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون لمن لمن يصلح له خطاب لمن يصلح له لكن قوله سبحانه فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومتواكم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح بدليل قوله واستغفر لذنبكم وللمؤمنين والمؤمنين فدل على ان المخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم, على الله عليه وسلم. وهل حينما ختب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان محل شك في توحيده بل, بل, بل, بل, بل, بل هو الاسوه والخدوه وهو حامي على التوحيد وهو الذي سد كل طريق يمثل للشرك على الصلاه والسلام ومع هذا قال الله له فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والامن والامه ولهذا نحن في, في, في تسلسل للحديث ان شاء الله سنريد بعض آيات تتعلق بكل هذه الجهات الملائكة والانبياء وبالمؤمنين وبالكفر فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالتحديد من فيما يتعلق الملائكه الله عز وجل يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده هذه قضيه في التوحيد ظاهره والسياق في سوره الانبياء وحديثه عن التوحيد غليظ جدا وحتى ما قبل الهدايه كله في التوحيد لكن نقتصر على محل الشاهد وما أصلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا قابل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن الكبر وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم, إن من ومن ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نعزه على هذا خطاب الملائكه وتحبيب وعيد الملائكه نحن الملائكة عبادة مكرمون مخربونة الله عز وجل عليهم وفي مقام فقال لا يعصون الله ما امرهم وقال يخافون ربهم من فوقهم ومع هذا قال ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نزيل جهل لما يدل على عظم قضية التوحيد وعلى غيره الله سبحانه وتعالى التوحيد وعلى حقه سبحانه وتعالى لأن التوحيد محض حق سبحانه ومن يقل منهم علميه لهم من دونه فذلك نهيه جهنم كذلك الزواج اما الحديث عن الانبياء فطويل جدا سواء فيما يتعلق بالانبياء على جهه الافراد موسى وابراهيم ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الانبياء او على جهه العموم كل الانبياء من الايات التي تتعلق بالانبياء جميعا ولو تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك طبعا وحي للانبياء هذا العديد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله جميعا هم الذين هم المختصون بأنهم يوحى إليه ولقد الذين من قبلك لأن أشركت ليحبط من عملك ولا تكون من لكن ما يدل على, على على على على أن هذه القضية الكبرى لان سوف يأتي إلى بعد قليل نرى كيف الخلل يأتي الناس في التوحيد حتى ولو كانوا مسلمين ولو كانوا في ديار مسلمين يأتي خلل خلل بأنواع لأن التوحيد حقيقته هو إفراد الله عز وجل بما يختص به إن كان توحيد الروحية فهو إفراده بالعبادة. وان كان الربوبيه فافراده بافعاله في الخلق والرزق والملك والتدبير الخ وان كان الاسماء والصفات فافراده بما اختصوا به من الاسماء والصفات افعاله اذن التوحيد هو افراد الله بما يختص في التوحيد فاي خلل ان كان في توحيد الربوبيه ومع الاسف ان الماديين الان وكثير من الذين دخلوا حتى في شكر حتى الربوبيه هذا الذي لم افعله حتى من السابقه وان كان اللغويه ايضا تعرفون صور كبيره قد تعرض لها ولا توصيف كذلك ايضا مكان نزاع شديد بين المعطله والاخر والمشبهه وتنزيه لله عز وجل وحدود التنزيه والوصف والوصف والوصف ما كان هذا غالبا يعني اكثره بين بين يعني الفرق المختصه وان كان العامه قد لا لا تذكر فيه كثيراً من الحلف بالتحديد اسماء الصفات. أغلب الحلف الاسماء الصفات بين رأي بين, بين بين المختصين أكثر. وإنما العامة تتلقى وتتلقى ما يقوله في العلماء فيما يتعلق بوحده الوجود أو فيما يتعلق بب بالتنزيه أو يتعلق بطريقة التنزيه وطريقة التكييف حين حين التنزيه عدم عند بعض تتلقى العامه أن التنزيه يعني عدم وهذا غالبا الحديث فيه قد لا يبدو أن الوقت يسمح بأن نخضر فيه كثيرا لكن على كل حال مقصودنا أن الحديث عن التوحيد التوحيد عن حق الله عز وجل وإفراده وما يختص به من أفعاله أفعال سبحانه وتعالى وافعال العباد والاسماء السلام ولهذا كان حديث القرآن كل هذا ولقد اوحي اليك واذا الذين من قبلك لئن اشركت لا يحرطن عملك ولا تكنن من خصيم بل ان لا فاعبد امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد الله بل ان لا فاعبدكم اشركتم ايات اخرى تتعلق بالانبياء جميعا طبعا في سوره الانعام لما ذكر الله عز وجل جمله من الانبياء وهي اطول ايه اكثر ايه ذكرت فيها الانبياء بذلك حجتنا وعتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشئنا ربك حكيم العليم وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونحن هدينا من قبل ومن ذريات داود وصليمان وحيوب ويوسف وموسى وغرون كذلك هذه المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس وإيانا الصالحين وإسماعيل ويسعى ويوسى ولوط وكلا فضلنا على العالم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واشتبعناهم وهديناهم إلى الأسراط المستقيم ذلك هدى الله ياتي به من يشاء من بعده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يعمل. وحاشاه ان ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اظن عندي نقل اظن عن ابن كثير رحمه الله الموضوع لا والله املكم قريب في عن هذه الايه دي في... في حين حينما تعرض لا السفر العام اا آه... ما يبدو ليس قريبا لك عارف الحال آه... على كل حال مع معنى كلامه رحمه الله انه قال اذا كان هذا الحديث مع انبياء الله وحاشاهم ان يشركوا فلماذا لا يكون الخوف الشرك والله عز وجل قال ولو اشركوا لحادث عنهم ما كان عن يعملها وهؤلاء الانبياء وفيه اولي العزم إذن هذا فيما في بعض ايات تدل على ما يتعلق بالتوحيد مع الأنبياء في الجملة أما بعض الخاصة ببعض الأنبياء فمن اظهرها ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام إبراهيم هو صاحب الملة الحنيفية امر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة ثم وحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسيطة إبراهيم خطبه الله عز وجل في قوله وإذ مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وحشاه ان نشرك ومع هذا قال الله وإذ بوان لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت للقوائحين وهو الذي يقول الله عز وجل عنه قوله واجنبني وبني ان نعبد الأصنام وجنبني وبني, نعبد وجنبني وبني نعبد أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أقول رحيم والحديث في هذا لن نقف عنده طويلا لكن نهر بعض الأمثلة لنرى أن الحديث عن الحديث لا يختص بكفار ولا يختص بمفتهمين إن وجد متهمون وإنما حديث غير على حق الله عز وجل وكذلك أيضا قال الله عز وجل في حق عيسى وهذا من أكثر ما ذكر أيضا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أن تقول للناس تتخذوني أمية إلى حين يقولون قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي حقا إلى خلاص في آيات كثيرة قصر. عيسى مع قومه مع百姓 إسرائيل من يتعلق في شرك فيها شيء كثير فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هناك آيات كثيرة وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادعوا الى ربك ولا تكونن من المشركين كل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فياتي هذا الصوت سعودي صوتي يطلب مني رفع الصوت لهذا. وهذا الذي يعطيك على كل حال احاول ان ارفع صوتي فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ايات كثيره تتحدث عن التحذير من الشرك في حقه عليه الصلاه والسلام كان في لا إله إلا الله وأعلم عن الشرك في, في سورة الأنعام وفي آية جهيرة ليس المنظور السرطة والإلهية بقدر عند المقصود والتمثيل اما المؤمنون ولما نشير الى أخرى اخرى ايضا يا تخلف احكام تعالى لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولا ثم قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ من عنده شبر إلى آخره ثم ذكر وصايا وصائر كثيرة وفي آخرها ذلك مما أوحى إليك ربك من حكمة ولا تجعل مع الله هذا واضح الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم قبل قليل احيانا قد يكون الخطاب لمن يصلح له ولا بمعنى أنه لا يكون لمن يصلح له لكن هنا حينما قال ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لانه قال ذلك مما اوحى اليك ربك من حكمه والوحي خاص بالانبياء قال ولا تجعل مع الله الها اخر وحاسه ان يجعل مع الله الها اخر وليس متهمنا ولكن هذه هي طريقه القران إذن الحديث عن التوحيد والبداء بالتوحيد وتكرار الحديث عن التوحيد والتذكير بالتوحيد هذه قضيه القران ولا بد ان نعيها ولا بد ان نسير عليها فيما يتعلق الخطاب للمؤمنين <تصفيق> الله عز وجل أولا في صفات عباد الرحمن صفات عباد الرحمن ماذا قال الله عز وجل فعباد الرحمن الذين يمشون على ريه صفات منتهى الالتزام ومنتهى الأدب ومنتهى الدين ومنتهى القيام لله عز وجل ال الليل قال والذين ال يدعون مع الله ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال هذا أخطر من المؤمنين أيها اخرى وهي ايضا من من من من أجمل, أجمل الآيات في, في, في ما في ماهي آيات التمكين. آيات التمكين. الذين يمكن الله عز وجلهم في الأرض. وعد الله الذين امنوا منكم و وع وعد الله الذين آمنوا الصالحات الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ضالوا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وسيكون لنا وقفه عند قوله لا يشركون بي شيئا بعدما نستعين الحديث عن خطاب. خطابات الفئات كلها الملائكه والانبياء والمؤمنين والكفار نعود الى قضيه شيئا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 المؤمنون منهم خطبوا بسرس بوسط الإيمان ضمع هذا قال لا يدون مع الله إلى وقال إلها آخر وقال مني نأتي إلى قضية وهي قضية خوف من الشرك وإذا لن نقف عندها طويلة وإن كانت تستحب لأننا سننتقل بعدها إلى قضية التوحيد والتاريخ الآخر قضية خوف من الشرك تتجلى في مثل قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتتجلى في قوله تعالى وقد ربك لا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا حينما تتاملون هذه الآيات في سياقها ماذا نفت وماذا أكفتت قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أن لا تصدقوا به الشيء ولا تفتروا في النساء واعبدوا الله ولا تصدقوا به شيء وهنا قال يعبدونني لا يزركون به شيء إذا نفت لا يشركون في شيئا ونكره في السياق النفي فهي تعمد نكره في السياق النفي كما يقول الاصوليون كما يقول البلاغيون تفيد العموم لكن تاملوا لا يشركون بي شيئا هناك تقديران وكلاهما صحيح بل قد نقول كلاهما مقصود وكلهما مقدر يعبدونني لا يشركون بشيء من الأشياء لا يشركون بشيء من الأشياء لا حجر لا ملك لا شمس لا أي, أي, أي شيء لا يشركون بشيء من الأشياء مهما دقة ومهما عظم ومهما صور لكن هذا لا في لأي ذرة من الشيء يعني بمعنى لأي ذرة من الأشياء التي يمكن هو يتصور أن تصرف لغير الله وهي مهد حق الله لا يستكون به شيء أي شيء, شيء. أو تقدير آخر الاول كما قلنا لا يشك في شيء من الاشياء او لا يشكون في شيء من الشرك لا يشكوا ب اي شيء من الشرك طبعا شيء من شيء المعبود شيء من الشك لافعل الاهسان القلب اي شيء بمعنى اي نوع من التعلق فاذا نفى اي شيء من الشرك ونفى اي شيء من الاشراك القضيه دقيقه يا اخوان بدليل ان الله عز وجل قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وما المشرك لو قرمت بين هاتين الايتين تبين لك عظم الامر فخصائص المؤمنين وخصائص الطلب الالهي واعبدوا الله ولا تشدقوا به شيئا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشدقوا به شيئا قال الإلهي أو خصائص المؤمنين يعبدونني لا, لا يشدقون به شيئا لا شيء من الأشياء ولا شيء من الشيء فالمنفي في لا شيء من المعبودات مهما صغرت كان ذبابا وقل من ذباب أو در ولهذا نفى. نفى الله عز وجل في في, في الآية التي تقطع نيات القلب من الشرك نفى, نفى جزء من الذين زعموا من دون الله يقول أدعوا ولا قل دعوا لتسابق ولا الذين من دون الله لا يملك يقول ولا ما هو الله يا ويكلفون من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم من شفعا ف فالذره لا يملكونها ولا من شفيعا فالله عز وجل عن معبودات بدونه ان اكمل اي شيء فكذلك حق المؤمن الا لا يرد على خاطره رفيق ولا, ولا اي شيء من الاشياء ولا اي شرك من الاشياء من اللقعة. خليفه يا اخوان القضيه دقيقه جدا فالمؤمنون يعبدونني لا يشركون بي ولهذا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ولهذا كان في تعليق على هذه الايه لبعض العلماء على هذه الايه <تصفيق> وجدنا كلام الحرف الكثير على ايه على الانعام على على على لما ماردنا طرف لما هذا وكذا قالوا لا من ان نريده عن هذا الحال كثير رحمه الله يقول في ايه ولا اسلكوا لاحد يطعنهم ما كانوا يعملون يقول فيه تشديد لامر الشرك وتغليظ لشانه وتعظيم لملابسه الزمن <تصفيق> اما قوله تعالى وما يؤمن خير بالله اله ومسلم قال بعض العلماء في هذه الايه دلاله لاحظوا دلاله على ما يتخلل بعض الافئده وتنغمس فيه بعض النفوس من الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبا فمثل هذا وإن اعتقد وحدانيه الله لكنه لا يخدص له في عبوديته فيتعلق بغير ربه ويعمل لحظ نفسه أو طلب, أو طلب دنياه أو ابتغاء رفعة أو منزلة أو قصد إلى جاه عند الخلق فلله من عمله وسعيه نصيب ولنفسه وهواه نصيب وللشيطان نصيب وللخلق نصيب والله اغنى الشركاء الشرك كلام جميل وكلام دقيق جدا ومنه فعلا يكون الخوف من الشرك ومنه ايضا نتمثل ونتبين معنى هذا النفي الدقيق يعبدونني لا يشركون بي شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا <تصفيق> بعد هذا الكلام عن عن عن لماذا الحديث عن التوحيد ناتي لقضيه التعريف الحقيقي ما نتكلم لان اي بيت تؤكد الاهميه الحقيقيه وتؤكد لماذا نبدا دائما التوحيد كما قلت قبل قليل التوحيد هو إفراد الله بما يختص به هذا شهد انواع ثلاثه توحيد الله بالعباده هذا يتعلق بتوحيد الوهيه إفراد الله وإفراد الله بالعباده هذا تعريف التوحيد الوهي لكن إفراد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبيه إفراد الله بأفعال العباد هذا توحيد للهية إفراد الله بالأسماء والصفات هذا يتعلق بتوحيد أسماء والصفات نحن نقول وإفراد الله عز وجل بما يختص به ويتجلى يتجلى ويتبين هذا التعريف من تعريف الشرك بالضبط الذي يقابل التوحيد الشرك الشرك إفراد التوحيد إفراد الله ما يختص به من افعال سبحانه وافعال عباده وأسماهي وصفاته أما الشرك فهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله يا أخواني ترغى هذا تعريف دقيق جدا وإذا عرفته عرفت التوحيد الشرك مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ولهذا جاء الحديث أن تجعل لله نداً يعني مساوية أعظم الزم أن تجعل لله نداً وهو خلق ند يعني مساوية فإذا الشرك هو أن تساوي غير الله بالله فيما يختص به سبحانه وتعالى لو اخذنا قضية الخوف طبعا الخوف نوع من انواع العباده لكن الخوف نوعين الخوف نوعان خوف جبلي وهو مواضعه الله عز وجل في النفوس من انها تخاف من اشياء في الدنيا وهو خوف وضعه الله عز وجل في النفوس لنجاتها وسلامتها ولتعيش في هذه الدنيا ما كتب الله عز وجل لها من اجل فأم تخاف من الأسد فتهرب منه وتخاف من الظالم فتتقيه بما تتقي إما بإعطائه وما بالهروب منه وتخاف من, من هو أقوى منك إما بمداراته وإما بالهروب منه وهكذا اذا هذا خوف جبلي لا إشكال فيه ولا لومة ولهذا قال الله عز وجل فأوجز في نفسه خيفة موسى كما في إشكال بل قال الله لا تخف إنك أنت العلم فالخوف ما كان ملوما فيه موسى وقال الله عز وجل موسى وعره لا, لا تخاف الخوف هذا جبل لي. وكذا جرى إبراهيم أوجسا من رسول خيفة قالوا لا تخفوا بشرهم ذو غلا من عليك فهذا خوف جبل لما لا علاقة بتوحيد إبراهيم عليه السلام وهو صاحب الملة الحنيفية إذن هذا خوف لا يشكى فيه، فأنت خاف من الاسد لأنه أقوى منك وتخاف هو أقوى منك من بني آدم إما لأنه يقوم في بدنه وإما لأنه معه سلاح لا تستطيع مقامته معه سكين معه رشاش معه مسدس معه سيف معه أنت وانت عزل فلا شك انك ستخاف اذن هذا الخوف جبلي وفطري بل هو احيانا يكون هو سبيل النجاة ولهذا قلنا مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فالخوف الطبيعي هذا ليس مما هو من خفائص الله الذي بخفائص الله أن تخاف من إنسان أو من مخلوق خوفا وهو لا يقدر مما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك إذن هو أن تساوي غير الله بالله فيما هو خاف بالله الله عزوجل. تخاف من الـ من الـ من الغائب. تخاف من المقبور في قبره. تخاف من من من من أشياء من لا حاجة كذا لا. تجعل بمعنى تجعلها تخافها أكتر من خوف الله. إما لأن أحصل ليس لها قدرة فتخافها أو إن لها قدرة ولكنك تخاف أقل خوف الله. حديث الله جل جل. ومثل الحب فانت في اشياء محبوبات في الدنيا وضع الله عز وجل لتقوم بها الحياه فتحب المال وتحب اهلك وزوجك واولادتك تحب اشياء كثيره محبوبة طبيعيه بالية. لكن اذا كنت تحب من الله عز وجل دخلت في دائره الشد قل إن, ان كان أباكم وابناؤكم يا اخي الان قال احب إليكم من الله ورسوله في بشده اذن التوحيد إفراد الله فيما يختص به فلا في ستماعه وغيره. كما أن الشرك مساواة غير الله ما يخص به الله سبحانه وتعالى اذا تبين لك بهذا فعل أن التوحيد والشرك هما وجهاء ملكين التوحيد يفراد الله والشرك مساواة غير الله بالله التوحيد يا أخواني. له عدة هذة أسماء أو عدة طبعا نذكر أسماءها لبيان هميتها فهو الفقه الحقيقي أو هو الفقه الأكبر وهو التوحيد وهو عيم العقيدة وأحيانا يسمونه عيم الكلام وهذا الحقيقة هو الذي أدخل اللبس على هذا العلم وادخل الخوف وهو الذي قد نشير إن شاء الله إذا في آخر من هذا في طريقة تعليم التوحيد في طريقة تعليم التوحيد الخطأ الذي وقع فيه العلماء السابقون أو بعض العلماء السابقين رحمه الله انهم فعلا ما أحسنوا طريقة تعليم التوحيد حينما جعلوه علم كلام وجعلوه جدلا ودخلوا في قضايا لا تنفع العامة وإنما صار دائرة في حلقة بين علماء خاصة أو إن التعبير خاصة الخاصة ولم يغنهم شيئا بينما لو اخذوا بطريقة القرآن في عرض التوحيد وفي إثبات التوحيد وفي بيان مكملات التوحيد وبيان ضده الذي هو الشرك وكذلك ايضا توابع الشرك وديول الشرك لكان هذا أوضح اولا لا من حيث البرهان والحجة ولا من حيث البيان الوضوح ولا من حيث التاثير ولا القبول ولا من حيث مخاطرة جميع الناس سواء الباد البدوي في باديته والفلاح في مزرعته والصانع في مصنعه والعالم في درسه وكل والصغير في, في في في في في محضنه كل هؤلاء يخاطبون والقران خاطب الجميع لكن مع الاسف انه فعلا صار هناك نوع من من عدم وضوح الطريق في طريقه التعليم عند المتقدمين فسلكوا مسالك أهل الكلام كما وصلوا إلى شيء وانما حصروه في دوائر بين علماء ومع هذا لم ينفثين والعام أصبحت لا تعرف شيئا إلا طرق صوفية وأشياء ودخلوا في في الخرافات ودخل في الأشياء التي زادت الطينه بالله بل في في صور من الشرك الأكبر المخرج بالله. فالحقيقه ان التوحيد هو الفقه الاكبر التوحيد هو علم العقيده ولهذا في قوله عز وجل فلولا نفر من كل فقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فاول الفقه في الدين الفقه التوحيد وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اول مراحل مراحل التفقه واعظمها هو التفقه في توحيد الله عز وجل حينما ناتي الى جزء النقط يعدل حينما ناتي الى التوحيد في في في في الاحكام او كنكون في اركان الاسلام كما كنا قلنا كن لكم قبل قليل أكثر ما يتكلم الناس يقول إن توحده أصول الدين لا يخصون بحال في في في في أشياء يعني يظن أن أن حينما نتكلم عن الصلاة يعني كان كان حينما يتكلم عن الصلاة نتكلم عن أحكام نتكلم عن الزكاة عن أحكام الحج أحكام حتى صحيح من حسبنا حلال وحرام وما حسبناها يعني تتعلق بب بب ب ااا التكليف أو, أو أفعال التكليفية. المتعلقه باداء الحج وأداء الصلاة ركوعا وسجودها وكذلك الطهر للتسبقها الى آخر. هذا نعم أس... هيئه الصف معروفه ايضا لا نعم يعلم الناس الصلاه ويعلموا الصيام لكن ما لان طريقه التعليم كما قلنا طريقه التعليم التوحيد لم تكن سديده جدا كان يمضي ان ناس التوحيد... يعلم الناس التوحيد حتى من خلال الصلاه خلال الزكاه من خلال الحج خلال الصيام دين حقيقه التوحيد هو الارتباط بالله عز وجل والتعلق بالله وحده هذا هو التوحيد اذا لم تتعلق بالله وحده وتكون دائما متعلق بربك ما وحده اذا كانت سوره الفاتحه التي تقراها في كل ركعه اياك نعبد واياك نستعين نات الى إلى كان اسلام طبعا الشهادة المعروفة لأنها أفضل التوحيد، لكن الذي ينبغي بيان هنا أن معنى الشهادة ماذا يعني؟ يعني النطق الشهادة غير العقيدة، الاعتقاد، الاعتقاد هذا هو الأصيب الاعتقاد هو الأصل، أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له لكن أن تشهد يعني أن تتلقظ فاركان الإسلام أوله ما الشهادة بمعنى أن تشهد بلفظك تشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن تنطق أن لا إله إلا الله طيب المعلمشهور عندنا يا إخواني أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله أول ما يسلم ولا لا إذا نطق الشهادة أصعد مسلم هذا صحيح لكن حينما تتأمل أحكام الإسلام تجد أن الإسلام طلب من الشهادتين في بواطن كثيرة جدا لماذا هذا هذا هو الذي ينقصنا في تعليم التوحيد. تأملوا أنا سأسكت قليلا تأملوا كم مرة مطلوب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ كم مرة مطلوب منكم أن تشهدوا أن لا؟ إلهي الله. كما قلت لكم المتبادل الذهن أن الكافر إذا أراد نسلم يقول تعال ويشهد لا إله إلا الله أما أمام قاضي ولا امام أمام واحد ويقعون الشهادة وخلاص انتهى نعم هو بنطقه بنطقهما دخل الاسلام الإسلام لكن حينما تنظر في الدين وتنظر في, في, في, في أحكام الإسلام كم مرة المسلمون يشهدون الله لا إله الله هل تعلمون أنكم في اليوم أكثر من عشرين مرة تشهدون أن لا اله الا الله فلا كركب كثير أول مرة عند الأذان قد تقول أن المؤذن هو اللي يشهد نعم المؤذن لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما, مثل ما يقول المؤذن يقول شهادتين مرتين أشهد أن لا اله الا الله طبعاً ما نفسه لماذا نخشى بالله الله اله الا ما هي ما ما ابث له تجديد تجديد للتوحيد كما كما خطب الانبياء وكما خطب المؤمنون وكما خطب يخاطب تجديد تجديد التوحيد مهم تجديد التوحيد يعني كاني اغسل قلبي واغسل نفسي واتفقد أتفقد هل انا متعلق بالله أم لا؟ هل انا اشهد ان لا اله الا الله حقيقة او لا خمس مرات يقول أشهد أن لا إله الا الله على رؤوس الأشهد وأنت تقول مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فأقوله مثل ما يقول حتى إقامة الصلاة أذان وهو يقيم ايضا فيها شهادتين <تصفيق> كل صلاة تصليها تتشاهد كشاهدان أو تشاهدت بالتحيات أشهد أن لا إله إله وشهد أن أحد هل تأملتم الكلام هذا؟ هل هذا اتهام هل ديننا يشكك في دي في في لا إننا قيل تجديد ولا بد من التجديد إذن هذا لفظ الشهاده فقط غير لفظ لا اله الا الله اللي يرد كثيرا سواء في الاذان او في غيره هذا الان فيه أشهد أن لا اله الا الله وفي لا اله الا الله في اخر فضلا عن المعاني غير اشير النقطه كلمه التوحيد وكلمه الشهادة المعنى الله أكبر الله أكبر لو تأملت توحيد المؤذرق الله أقول فقل مثله ماذا يعني الله اكبر بمعنى أنه ليس في ذهنك ولا في قلبك ولا في تفكيرك ولا في تصورك ولا في سلوكك أن شيئا أكبر من الله عز وجل لا في تدبيره ولا في ملكه ولا في مراقبته ولا في قدرته عليك ولا. هذا هو التوحيد توعيد فعلا ان يكون قلبك خالص التعلق بالله عز وجل حينما تقول الله اكبر ويقول مؤذن الله اكبر وتقول مثل ما يقول فضل عن أن أن أن كم تكبيره في الصلاه كل ما بين حركه الانتقال تكبير تكبيره الاحرام اول شيء ثم تكبيرات الانتقال من قيام لركوع ومن ركوع لسجود ومن سجود لقعود ومن قعود لسجود ومن سجود لقيام كله تكبيره ماذا يعني؟ يعني معالجة النفس، معالجة القلب، إخلاص التعلق بالله عز وجل، والارتباط به سبحانه وتعالى. هذا هذا فقط في في في في هذه الفاظ الظاهرة، الفاظ الأذان، والفاظ الظاهرة في الصلاه ما بالك بالتوحيد؟ يا نعبد عبد نستعين مالك يوم الدين في التكبيرات سبحان الله وبحمده الله العظيم, سبحان رب العظيم. شيء كثير إلى إلى إلى. إلي تأملوا كم, كم. كم فيها من التوحيد كم فيها من التشاهد كم فيها من ذكر لا إله إلا الله شيء ما ما, ما يعني هذا التوحيد وين كان, وين كان العلم يقولون الفروع فروع صلاة ونفروع. من الفقه يقول مين من التوحيد كلمة على الهامش قضية الفصل بين توحيد وفقه هذا فصل جيء به للتعليم يا اخواني ما جيء به للتقسيم انه ان, إن, إن حقين التوحيد بالفقر الفقر إن ما له علاقه بالفقه وحقين الفقه ما مو صحيح إنما اجي ابي للتعليم هذا يسمى تقسيم تعليم تقسيم علوم للتعليم فقط حينما نقول فقه واصول ومصطلح وتفسير وعلوم القران وتخريج واهتمم فرائض ومواريث وعلوم اخرى حتى النحو والصرف هذه علوم تقسيمات للتعليم ليس تقسيم للفصل بها بمعنى أنها أن, أن, أن, أن ان هذه فعلا فرعيات بحيث ان الاهتمام بها قليل وهذه وصونه باليات كلها تخدم الدين وكلها يعني كل كل كلها يخدم بعضها بعضا قد يكون طال الكلام عن الصلاه من حيث من حيث, حيث التأمل التوحيد فيها نفس نفس نفس هيئه الصلاه, هيئة الصلاة فيها هيئة, هيئه تعظيم لله عز وجل نفس الصلاه كله تعظيم كله خشوع وكلها وقوموا لله قانتين قوموا لله قانتين اي تسبيحه الركوع تسبيحه السجود نفس هيئة الركوع هيئه السجود كله حركات لله عز وجل فيما يتعلق بالزكاه ارتباط الزكاه بالتوحيد ايضا شيء عجيب من جانبين من جانب ارتباط المال بالتوحيد والدين وارتباط الزكاه لو لاحظتم يا اخواني الايات المكيه والتي قالوا انها في العقائد كم ذكر فيها المال انا سارتلو بعض آيات قليله أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو؟ ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا يعني من مظاهر التكذيب بالدين، التكذيب بالله، التكذيب باليوم الآخر، كيف المال؟ إذن القضية ارتباط عقدي قبل أن يكون ارتباط احكام. حتى بعدها فويل للمصلين الذين مصراتهم ساهون الذين هم يرون ويمنعون المعون حتى منع المعون اللي هو العارية داخلها في الدين وداخلها في, في, في الوعيد بالويل فاذا الربط كما قلنا لكم زكاه زكاة على تعليم لكن, لكن اللي هي كلها, كلها تخدم قضية الدين والتوحيد والارتباط بالله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم الإسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكتب يوم الدين اربع قضايا ثنتين منها سمونا فرعيه لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين قضيه المال وقضيه الزكاه وقضية... لها اجواء عقدي كبير اوضح من ذلك اذا تريدون نفس المصطلح الله عز وجل يقول فويل وويل للمشركين من هم الذين لا يعطون الزكاه سوت وويل للمشركين الذين لا يعطون الزكاه قوم بالأقران يمكثون. إذا في ارتباط بين ال الزكاة وبين التوحيد وبين الاخلاص وبين خذ من صدقه المصدقين طهيرهم وتزكيهم بها. في ما يتعلق بالصيام؟ ارتباط الصيام بال. بالاخلاص والدين والتوحيد وما لم يدعق ولا يزور العمل به فليس فلا لا اي حاجه يندع طعامه وشرابه والله عز قات الصائم يدع والصوم له عجيبه لقد قال طعامه وشرابه وشهوته من أجل يد التوحيد هذا هو الاخلاص وهذا هو الاتباع لله عز وجل وهي كان هو للصيام من الفروع اما الحج فنهيك بالحج الحج عن التوحيد الحج أول شيء جابر رضي الله عنه يقول وهو يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فاول مداخل الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اول ل ل ولو استعرضتم ايات الحج في سوره الحج وجدتم ارتباط الحج بالتوحيد والتحذير ما شريك شيء عجيب واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذلت الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويكسف الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا بايس الفقيق ثم ليقضوا ثفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وما يعظم كرمات الله فهو خير الله عند ربهم لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مسلكين به هذا الحج ولا شك أن قضية الارتباط التوحيد بالحج والتركيز على التوحيد الحج مهم جدا لأنه فعلا مشاعر وشعائر تؤدى يعني قد الاسف انه فعلا هذا, هذا والذي اوقع. بعض المسلمين فيما وقع به من التعلق بالأحجار والتعلق بالببلة ولهذا كانت التأكيد على قضية التوحيد في الحج أظهر منها بغيرها ولهذا كان وقوع بعض المسلمين في التعلق بالقبور وهذا من هذا الباب تعلق بأضرحة طوابحة والأبرحة إلى آخره بسبب أن فعل أن النفوس مع الأسف إن لم تتعاهد بالتوحيد وتتعاهد بالتذكير به تقع. ولهذا كان الحديث عن التوحيد في الحج أظهر منه في غيره من الفائض وإن كان أمر كما أوضحنا ونتوقف الأذان ونكمل إن شاء الله بكلمات يسيرات بسم الله الرحمن الرحيم حفظ عندي أشياء لا يتسع الوقت لتاني عليها كلها ولكني اوجز فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرة التوحيد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في مقطع الحديث يعني بعض الناس يظن أن التفيدة كان خاصا بالعهد المكي وبعدها كان القضيه انتهت هذا غير صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث إلى أن توفي عليه الصلاه والسلام هو يدعو الى التوحيد ولم, ولم, ولم, ولم يفتر يمكن نقول ولا لحظه واحده الا هو يدعو الى التوحيد عليه الصلاه والسلام من اول ما نزل عليه طبعا هو الرجز فهجر هذه من اول ما نزل كما معروف بل أصل, اصل دعوه التوحيد شيء معروف وحينما انذر طبعا هذا قد تكون امر فردي والرجز فهجر لما جاءت قضيه الاقربين لانه طبعا الدامه الحاليه قال له فلا تدعو هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وانذر عشره الاقربين هذا طبعا كله مكي لكن نلاحظ كيف التدرج لما هو بالصدق فاصدع بما تؤمر واعرض عن الفكر تنبيه لي قراءه التوحيد تنبيه لي وتنبيه ليه هبه لعله غريبه هذا وغريب ايضا اللحظه ملاحظه العلماء لهذا العلماء ما تركوا شيء راح طبعا كلام هذا عندي. من عندي من كنت متخصصه في نفسه تبحث في التوحيد وخاصه بعض العلماء لاحظوا ان القضيه ما هي ما, ما هي خاصه في كما يقول احد المكي ثم بعد, بعد الهجرة بعد الهجرة لا تحزن إن الله معنا أنقيت معاك الحين إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا قبل الأذن بالقتال أذن للذين يقاتلون فأنهم ظلموا وان الله على نصرهم القليل الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يا قولوا ربنا اذا هذا ايضا تدرج ففالمرحله التي التي جاء الابن فيها بالقتال يعتبرها الناظر الناظرون في تاريخ التشريع مرحليه لانه الذين ايضا بالقتال جاء متدرجه حتى في هذه المرحله كان ايضا الحديث عن التوحيد مع أن القضيه المكيه فقط يكون انتهت في فتح مكه وقل جاء الحق وزهق الباطل ومعلوم أن ان هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكسر الاصنام التي حول الكعبه وفي كل بعوثه التي بعث وكل البعوث كانت بعد المدينه حينما بعث عليا حينما بعث معاذا وابا موسى والرسل الذي ارسله والكتابات كلها توفيق انك ستاتي او ان يكون ما ماتوا اليه شهاده ان لا اله الا الله او ان يقولوا لا اله الا الله او الى ان الله وكذلك في عذر الله بما بعثه خيبر ف... وكما قلنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه كان يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء حمصا وهذا هي لب التوحيد في اخر, في في آخر ايام عن الساعه والسلام وقد يكون في المستقبل انسان قد ينظر نصوص غير هذه الحقيقه لان الموضوع ينبغي ان لا ينتهي عند هذا وكما قلنا في قولي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وكذلك من كان اخره كلامه لا اله الا الله دخل الجنه وانا حقنا ليس من نسد من حقنا بشفاعتك قال من كان اخر من قال لا اله الا الله خالص من قلبه ف... ولهذا هناك كلمه قد نختم بها نقول انه لم تخلو فتره من الفترات النبوه من اعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره بل تكاد ينحصر عرض البعثة كلها في ذلك فما ترك عليه الصلاه والسلام تقرير التوحيد وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور في الشعب ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وعوانه. ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال فطلب البيعة كلها يشير بالشرك يبينك على أن لا يشيكنا بالله بطلب البيعة على القتال عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك فهذه سيرة المدونة وعادة الصحيحة والقرآن من وراء ذلك من أجل هذا كان التوحيد أولاً وكان هو الأول ولابد أن يكون أولاً في كل عصر وفي كل مصر وأقول هذا القول والله أعلم صلى الله على محمد وعليه وصحبه بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله جزى الله رضيلة الشيخ على قال. نسأل الله تعالى أن يفعلنا بما قال ونجعله حجة لنا لا علينا يقول السائل أو لا صح ليس سؤال بل هو اقتراح وهو يقول هل تتفضلون علينا بدرس كل شهر في هذا المسجد <تصفيق> على كل حال أشكر لكم حسن ظنكم لكني حقيقة وهذا وإن كان مقد... قارئه لا مقدمه متهم في قراءته أو في تقديمه لكن على كل حال يودي الحقيقه لكني لا استطيع لان اول مجيء محدود وغالبا هو لل... لل... للعمل طبعا الشورى ويصعب عليهم لان غالبا في المسافه ارتباط ايضا في العمل <تصفيق> وهذا اختراع آخر يقول حبّذ خصصت محاضرة وخطبة عن الطريقة الصحيحة لتعليم التوحيد سواء كان في البيت أو في المدرسة أو في المسجد هذا حق جيد وان كنت أعلم المشايخ جزام الله خيرانا كلهم يعني ما قصّه طبعا في كل خطبات لا أخذ خطبات حرم فقط نعلم ان هذا الحديث يلقى عناية ويجب أن يلقى عناية ولكن ومع هذا التعاون في هذا مطلوب ولعل الله يسر إن شاء الله <تصفيق> يقول السائل فضيلة الشيخ إن أمر السرك عظيم وخطير ولذا نريد أن تبين لنا سبل الوقاية من الوقوع فيه الوقاية من أهمها العلم حقيقة من أهم الوقاية من الشرك العلم لأن, لأن أكثر صلى الله عليه وسلم أكثر ليقع في الشرك الجهل جهال ولهذا لعنف الإشارة قبل قليل أن طريقة تعليم التوحيد خاصة المتقدمين رحمه الله ما, كانت يعني ما كان ينبغي أن يدخلوا في, في, في دقائق الجدل ودقائق الأشياء فيما يتعلق بإثبات الله عز وجل وإثبات وجود الله وفيما يتعلق بطرق التنزيه والتعطيل كلام خاص, خاص ولم, ولم يصلوا فيه إلى شيء كان ينبغي أن يعلموا الناس التوحيد بطريقة القرآن ولهذا الامانه أن أيضا أقل لكم عبارة صغيرة طبعا شيخنا وإمامنا الإمام محمد رحمه الله هذا ما أتى به من أبدع الطرق وأجملها فيما يتعلق بطريقة تعليم التوحيد الحقيقي في أصول الثلاثة وفي القواعد الأربع وامثالها وكتاب التوحيد من أجمل ومن أيثر السبل في, في أن يعلم الناس التوحيد بهذه الطريقة وطبعا لا مانا أنها تطور لكن المسلك الذي سلكه تبسيط سهل وخطاب للناس بما يعيشونه وهذا هو المهم النقل هنا لابن حجر هيثة وهو طبعا شافعي معروف وقد يكون له أيضا أشياء لا يوافق عليها لكن ومع هذا قال كلاما جميلا يقول ينبغي منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور افهامهم ولأنه لا يؤمن بهم إلى الزيغ والضلال ولا بد من اخذ الناس بفهم الادله على ما نطق به القران ونبه عليه اذ هو بين واضح يدرك ببداهه العقل مع ان ابن يعتبر من من الناس اللي خافوا في هذا لكنه ادرك رحمه الله وله طبعا امور لا يوافق عليها كما لكنه ادرك فالحقيقه يعني من طريقه القرآن في في, في خطاب الناس وفي اثبات التوحيد وفي التحذيري من الشرك وقطع قطع شجرة الشرك من نيات القلب هي بطريقة القرآن لكن على كل حال أكثر ما يجنب الناس الشرك هو العلم والتعليم والمحاضرات والدروس و الرثيل الصغيرة وخاص أيضا حتى فيما يتعلق بالشيب والسحر والش والكاء والشعوذة وال... هذه كلها نتيجة الخلل في التوحيد. ما وقع الناس في الا لخلل في التوحيد يقول يقول السائل فضيله الشيخ هل من حب شيئا حبا مفرطا يقع في الشرك او من خاف من شيء خوفا شديدا يكون قد وقع في الشرك لا الذي يقع اذا كان يحبه كحب الله او اعظم من حب الله هذا الشرك ان تحب الشيء كحب الله او اعظم من حب الله او تخاف الشيء كخوفك من الله او اعظم اما الخوف الجبل لي نعم قد تخاف خوفا عظيما احيانا كما تعرفون احيانا بعض الناس اذا خاف تخرج منه اشياء فالخوف هذا جبل لي فالخوف هذا فطري انك تخاف من بعض الناس يخاف من الظلام بعض الناس يخاف من الليل بعض الناس يخاف من, من السباع عم الناس يخاف من, من من أشخاص، فالخوف الفطري ولو ولو ظهرت فيه مظاهر من الرعدة ومن القلق ومن هذا الأشياء الطبيعية جيب اللي إنما المقياس والميزان ألا يخافه كخوف الله، وألا يحبه كحب الله، ولهذا قال عزوج من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولهذا. قال الشيخ السلام بن رحمه الله في قوله تعالى الله إن كنا لفي ضلال مبين اذ يسويكم برب العالمين قال إن ما سووهم في, في الخلق والرزق وإنما سووهم في المحبة والتعظيم وكذلك يرى في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات أمور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون رب بربهم غيره في التعظيم وفي الحب وفي الخوف وفي الرجاء لا لا في الخلق والرزق و... و... و... واعتقاد بل حتى احيانا قد يكون النفع والضر قد لا يعتقدون احيانا يجعلونهم زلفة نعم يقول السائل فضيله الشيخ من حقق التوحيد حقا فانه يكون ابعد الناس عن جميع المعاصي ويكون يكون اسرع الناس الى طاعه ربه فهل من تعليق على هذا هذا صحيح وهذا جانب آخر ينبغي العنايه به لكن الوقت ما كان يتسع لقضايا التي تحفظ كمال التوحيد وهي الطاعات كما ان المعاصي تنقص ثواب التوحيد وهذا جانب ايضا مهم, مهم ولعل المدخل الذي دخلناه حينما تكلمنا عن الصلاه وعن الزكاه وارتباطها بالتوحيد له مدخل من هذا لكن لا شك ما أشعر للسائل مهم جدا فيما فيما لعله إن شاء الله يعتنى به فيما يستقبل من أيام من حيث الربط بين الطاعة والتوحيد والربط بين المعاصي والشرك لأن المعاصي بريد ولا شك بريد للي للي للي لقد تكون بريد حتى للشرك وين كان الشبهات أكثر من الشهوات لكن أيضا القضية كما نبه السائل جزاه الله خيرا يقول السائل ما هو السبيل الصحيح إلى تحقيق التوحيد حقا ليكون من المؤمنين؟ أيضا كما قلنا في الحذر من الشرك، كذلك هو طريقه العلم، كذلك التوحيد تحقيقه طريقه العلم. هذا الإنسان يتعلم ويسأل، وكذلك أيضا. يجتهد في أداء الفراعنه والاستكثار من النوافل فإن هذه تحمي التوحيد وتجعل المسلم متعلق بربه على سبيل المثال الاوراد لو ان الانسان له عنايه بالاوراد اليوميه والاذكار الصباح والمساء هذه لها تاثير عجيب في التعلق بالله عز وجل الايمان والطمانينه والسكينة والربط بين الأسباب والتوكل هذه كلها إذا وفق العبد أنه يكون عنده أوراد ويأتي بهذه الأوراد وهو يعلم معناها يوجد شيء كثيرا وخيرا كثيرا أوراد أذكره الصباح والمساء التي نبه إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصنى بها إذا أولي الإنسان إلى فراشه وإذا استيقظ من منامه وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد وإلى أصبح وإذا امسى يعني شيء على سبيل المثال سيد الاستغفار اللهم عن ترب لا إله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأنا ما, ما استطعت أعوذ بك من شر مصاد أبو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي لو تعملتم معنا أبو وتأملت ما فيه من توحيد وما فيه من من خضوع لله عز وجل وما فيه من من من إقرار الذنب وما فيه من رجاء المغفرة سوى يجيب لو أن الإنسان تمثل هذا وعرفه وأتابه واعتقده يعيش يعيش للتوحيد يعيش قريبا من الله عز وجل يعيش في سكينة وفي طمأنينة ألا لا لافطمأنة قلوب أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إن يصلك خير هذا اليوم ورزقه وبركته وفتحه ونصره وأعوذ بك من شره ما بعده اللهم إن يصبحك على فطره الإسلام وكلمه الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم ومنت إبراهيم حنيفه وما, وما كان المشركين هذه كلها أذكار توحيد غاية التوحيد وقد يكون هذا أيضا في إجابة على السؤال الأول قبل هذا فيما يتعلق بالنوافل فالنوافل والأذكار حينما يأتيها الإنسان على وجهه وعلى طريقة المشروعه ويتأمل معناها يتأمل ما يقول كم منكم يا إخواني من يحفظ من الأذكار تحفظون شيء كثيرا قد تقولون وتجرونه على ألفينتكم لكن لكنكم لاتتأملون معناه لما اناقش طول يعني قليلا عند, عند, عند, عند هذا الذكر دي. اللهم ما اصبح بي النعمه او بي من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لو تاملت معناه ورايت ما, ما يحتويه من معاني وما يحتويه من نقاء القلب وما يحتويه من السلام وما يحتويه من الارتباط بالله عز وجل ومن توحيد الله وجلاله والارتباط به أولها أولا الاعتراف بالنعمه ما اصبح بي النعمه أن النعمة من الله عز وجل التي فيك ثم ما أصبح بخلق الله عز وجل أنت تعتقد أنه من الله عز وجل بالله عليكم لو أننا صادقون في أننا نتأمل معنا أن ما أصاب الناس من نعم من سبحانه وتعالى هل يكون في قلوبنا حسد؟ حينما تقول الصباح ما أصبح من النعمة أو بأحد من خلقك منك وحده إنسان رزق، إنسان ترقى، إنسان توظف، إنسان ما ترقى أي شيء حصل له فأنت تكون هذي من الله لا، لا لك تخل لا في حصولها ولا في منعها إذن هذا التوحيد متعلق بالله وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّهِ فَلَا كَاشِبَ لَهُ إِلَّهُ وَأَن يَمْسَسْكَ بِخَيْنِظُهُ عَلَى كُلْشِيٍ فَلْتِهِ إذن هذا تحقيق التوحيد وهذا هو التوحيد التوحيد هو أن... أن... أن... أن... أن يكون في قلبك وما تعرفه من أذكار وما تقوم به من أو نوافل تتأملها وتعرف معناها وت... وتعيشها تعيشها في سلوكك تعيشها في حياتك تعيشها حبا لله وحبا لخلقه وهو تعلقا سبحانه وتعالى وعدم التعلق بخلقه والرضا عن الناس والرضا عن النفس هذا هو التوحيد وهذا هو المقصود من التوحيد وهذه التوحيد في الدنيا والاخره يقول السائل فضيلة الشيخ ورد في الحديث الشريف أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والسؤال هل يشمل الحديث عن المعاصي والكبائر أم الحديث يخص بالمؤمنين كامل الإيمان فقط هو لا شك أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه بشك لا بدك خالصا من قلبه فإذا قال خالصا من قلبه أصلحا ولا شك لكن طبعا هذا لا يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن أن المعاصدة التكبه إلا ما يتوب منها وكذلك كبائر وعرضها العقاب إلا إن لم يتدرك الله برحمته لكن القضية أنه مآله الجنة وهذا, وهذا هو معتقل للسنة والجماعه عقيده وهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد أن مآله إلى الجنة أما ما فيه معاصد وكبائر فهذه الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الخلل في التوحيد والعقيدة والخلل في المنهج هذا ما يبدو لي ان هناك يعني تفريق بين القضيتين إذا لم يكن منهج على التوحيد فهذا هو الخلل في المنهج وإذا كان منهج على التوحيد فإن تعد القضية ما في شيء اسمه منهج في شيء التوحيد، وان لم يكن المنهج على التوحيد، ليس منهج، فهذا هو خلل. فهل يتصور ان يكون منهج في منهج في توحيد او خلل في التوحيد خلل في المنهج؟ اذا كان إذا كان الخلل في المنهج هم يتعلقوا التوحيد، خلل دخل في التوحيد، واذا كان الخلل في التوحيد، فهذا خلل في المنهج. فالسؤال ما يعني؟ ينبغي ان كما يقال ان يحرم فما في شيء اسمه منهج وفي شيء اسمه توحيد فان لم يكن المنهج على التوحيد فهذا وصل بعينه يقول السائل فضيله الشيخ كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه انه سياتي فرقه يقراون القران لا يتعدى حناجرهم ويحقرون صلاتهم صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من فيا فاي رايتهم فاقتلوهم وبين الحديث الذي عاتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اسامه عندما قتل احد المشركين بعد ان قال اشهد الله لا اله الا الله فقال اسامه انما قال خوفا من القتل فرد الرسول أولا شققت عن قلبه لا يبدو أن هناك يعني هناك يعني تعارض بين هذا وهذا لان القضية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا عن حته البيضاء وقضيه معالم الدين ظاهرة فيما يتعلق التوحيد وفيما يتعلق بالمكفرات ولهذا العلماء رحمهم الله عقدوا فبالردة احكام فيها والمرتد وعلي رضي الله قاتل الخارج بالخارج فئات منهم من, من عبد علي جعله إلها مع أنه أهل عباده فبمعنى ليس مجرد قراءة القرآن ومظاهر الصلاح من حيث الصلاة والخشوع إذا أتى الإنسان بمكثل لاحبوا يا اخوان بمعنى في القضية هم يخرجون للدين طبعا خروجهم ليس ليس ليس ليس حكمنا على خروجهم من الدين بأشياء غير ظاهر لا حينما يكفر من, يك من يكفر يكفر بأمر ظاهر لأنه نكفر بالنوايا ونكفر كفر بالقلوب إذا أتى المكفر ولو كان ظاهر الصلاح الكافر كافر, كافر سأز بالله أو بالرسول أو أنكر شيء من الدمع من الضرورة أو أو, أو أو أو أو أشرك بالله عز وجل هو أت... جعل الله ندم دعاه غير الله أشرك بالله وين وين وين وين يصنع وصى ما يقر ما يقل أتى بببب بب بشعال سامي الظاهرة من الصلاة والزكاة وينكر القرآن وكما كم من كائن القرآن القرآن يراني شاء الله عليه وسلم فإذا قال القرآن وأتى بالمكفر ما القرآن إلا إذا ته بينما قضية خالد رضي الله عنه هذا أتى بظهر الإسلام قال لا إله إلا الله فهو مسلم في الظاهر أما قول خالد رجل الله عنه إن أنه ما قال إلا خوف من السيف أو. فقال شققت عن قلبه فالذين يخرجون من, الدين. الذين يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية هؤلاء بمعنى أتوا بمكفف ظاهر وهذا هو ما كهل السنة والجماعة يقول السائل فضيله الشيخ لا زال كثير من الناس إذا أصابته مصيبة كفقد سيارته مثلا يذهب المشعوذين والسحرة فهل من كلمه حول هذا الخلل في التوحيد هذا هو اللي قلنا إنه يبقى يجب أن أن أن أن أن, أن, أن وارتباط بالله عز وجل ولان الذهاب إلى المشعودين والذهاي والكهنة والعرافين والسحر لا شك انه خالف المعتقد ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم أتى كاهناً أو عرافاً وصدقهم ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد في الرواية فإن لم تقبل له صلاة أربعين يوم هذه القضية, القضية خطيرة لا يستحل ولهذا لا بد من, من تعليم الناس التوحيد تعليماً حقيقياً والنظر في حقيقة المناهج التي تعلم الناس وسواء في يتعلق نقضي الحلقة الخاصة وما يتعلق بحضرة العامة ويتعلق بكل المنتديات واللقاعات يتعهد فيها مثل هذا جزا الله فضيل الشيخ على ما قال ونسال الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى أن يتكرر مثل هذا اللقاء وأنتم على خير والله تعالى آلم صلى الله ومسلم على بينا محمد أيها الإخوة بموجب فهرس تذتيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو اثنى عشر ألفا وخمسة عشر